وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ فَيَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَمْ الله ل يَغِم سَشَي أَ وَلَكِ تَأن فسَهُ يَغمونون إِ بمهَ ل يَمون إ تَشَي أَ وَلَكِ تَأ فسَهُ ويوم يحفرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحفرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنْتَ فِئِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ وَإِنَّهُ لَيَنكَبِ أَضَلَّ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنْتَ فِئِلَيْنَا الله شهيد على ما يفعلون فلينا لمجزعهم ان الله شهيد على ما يفعلون وليقول لقمت الرسول وليقول جاء إذا جاء رسولهم قضي بينهم بإسفق وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إن أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم ولا يستقدمون, ولا يستقدمون أيّقوم إن آتاكم عذابه بياتًا أو نهارًا ماذا يستعجل من مجرمون قري أريتم إن أتاكم وَمَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ فَتَأَخَّرَ إِلَى مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ بِهِ تَسْعَدُونَ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلج هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلج هل تجزون إلا وَيَسْتَمْبُونَكَ احَقٌّ انْهُو وَيَسْتَمْبُونَكَ احَقٌّ انْهُو قُلْ إِ وَرَبِّي إِنَّهُ